إلَيكِ وَجعِلُهُ مِنَ المُرسَّلين فَْلتَقَطَهُ آلُ فيِي الرعَونَ لِيَكُونَ لَهُ عَدَُ وَحَزَنَ إِ فيِ الرعونَ وَهَا مَانَ وَجُنودَهُ وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وَأَصْحَفُ آدُ أُِّمُ سَفَارِغًَا إِ كَادَت لَُ بذِي بِه لَ لَا أَرَُابَطُنَا عَلَ قَلبِهَاِ تَكَُ مِنَ المُؤمِنين وَقَالَت لِأُخْتِهِ قُصّيهِ فَبَصُرَت بِهِهِ عَن جُنُوبِ وَهُمْ لَا يَشُرُون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 وَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَرَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الذي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقضَى عَلَيْهِ فَوَكَذَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مضل مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَلِمْتُ نَفْسِي فاغفر لي فَغْفِرْ لِي فَاغْفَرَ لَهُ إنِهُ غُوَ الوفُور الرحيِيم قَالَ رَبِّ بِمَا أَن معمتَ عَلََ فَلًا أَكَُ ظَهير للِمُجرمين فَأَصحَ فِي المدينةِ خَِ فَيةَ قب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو له ما قال يا موسى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 قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مذين قال عسى ربي أن يهديني سواء وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدِينًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ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 قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ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 قور نارا قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا قال لأهلهم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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف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 بِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن وَاخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقَنِ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُون وَلَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخكَ وَنَ جَعَُ لَكُ ماسُِطَانَم فَلَا يَصِلونَ إلَيكُمَا بِآيتِن أَنتُمَا وَمَن التَّبَكُمَ الغالِبُون فَلَمَّا جَأَم بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَن تَكُونَ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ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 طالِعٌ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا فَاَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ ائِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 فَوَرِ إِذَا نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُتُوا مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ وَلَ ل أَنْ تُصبَهُم مُصيبَةٌ بِمَا قَّمَة أَديم فَيَقُولُ وَبَّّنَا لَ لَا أَسَلتَ إلَنَا رَسُولم فَنَاتَّبِ آياتِكَ وَنَكونَ مِنَ المُؤمنِنين فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ الْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى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 تَتْبَعُهُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ هَوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ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 تَوَْ أَجرَهُم ما الرَّتَين بِمَا صَبَرُوا وَيَدَرَأُونَ بِالحَسَناتِ السَّّتََمَِّا عزَقَُاهُ يوم فِ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 كلهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 وَمَا أُتتُ مِن شَيئِم فَمَتَعُ الحَيةِ الدُّنيَا وَزينَةُ هَا وَم دَو اللَّهِ خَيُون وَأَبَ القاء فَلَا تَعَقِلون أَفَمَو وَعددَنَاهُ وَعددًا حَسَنَ فَهُو ل قِيكَ تَعَنَّاهُم مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِم فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا كَمَا كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأُوا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَيَوْمَ يُنَادِي قَفِي فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ أَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَأَى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 قُل اَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ نَهَارًا رَّسْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فقلنا هاتوا برهانكم فاعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون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 وَخَسَفَ النَّابِ بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصحََّينَكَمَن النَّوْمَ كَانَهُ بِالأَمس يَقولُولونَ وَيكَ أنَّ اللهََّا يَبَسُطُر رِزقَلِمَ يَ شَُ مِن عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَول أَم مَنَّ اللهَّهُ عَلَنَا لَ خَاسَفَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ عَلَيْهِ لَخَسَفَ بِنَا وَإِيَّاكَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَٰفِرُونَ تِلْكَ ٱلْـَٔارُ ٱلْءَاخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا